بوك تو ستي هتر سبعة وسبعون سبعة وسبعون كاران دينو ابداع الاسباب ثلاثة ابداع الاسباب ثلاثة اپن كيك كا خاتنا هي؟ لماذا انت؟ لا تاكل التورته لماذا انت لا تاكل التورته मला माझे वजन कमी करायचे आहे يجب ان انقص وزني يجب ان انقص وزني मी तो खात नाही कारण मला माझे वजन कमी करायचे आहे لا اكلها لاني يجب ان انقص وزني لا اكلها لأني يجب أن أنقص وزني أبن بير كابيت نهي لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ ملا، غادي تسالواي جاهي ما زال علي أن أسافر ما زال علي أن أسافر مي بير بيت نهي كارن मला गाडी चालवायची आहे. لا اشربها لاني لا يزال علي ان اسافر. لا اشربها لاني لازال علي ان اسافر. तू कॉफी का पीत नाहीस? لماذا انت لا تشرب القهوه؟ لماذا انت لا تشرب القهوه؟ تي थंड आहे. هي بارده هي بارده مي تي پيت नाही कारण ती थंड आहे لا اشربها لانها بارده لا اشربها لانها بارده <تصفيق> تو چها کا پيت नाहीस لماذا لا تشرب الشاي لماذا لا تشرب الشاي माझ्याकडे साखर नाही. ما عندي سكر. ما عندي سكر. मी पीत पीत नाही कारण माझ्याकडे साखर नाही. لا اشربه لاني ما عندي سكر. لا اشربها لاني ما عندي سكر. आपण सूप का पीत नाही? لماذا انت لا تشرب الشوربه لماذا انت لا تشرب الشوربه ميته ماغولलेले नाही لم اطلبها لم اطلبها مي سوپيت नाही कारण ميته ماغولलेले नाही لا اشربها لاني لم اطلبها لا اشربها لاني لم اطلبها आपण माउस का खात नाही لماذا انت لا تاكل اللحم لماذا انت لا تاكل اللحم مي शाकाहारी आहे انا نباتي انا نباتي مي ते खात नाही कारण مي शाकाहारी आहे لا اكله لاني نباتي لا اكله لاني نباتي